Book two Three Three Konatiji التعارف، التعارف، aruf At-ta-aruf مرحباً. مرحبا كيف حالك كيف حالك شو في فيناس الاوروبا هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا شو في فيناس الامريكو هل انت من امريكا هل انت من امريكا شو في <تصفيق> ذا ناس هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ أنت كيو هوتيلو بريستاداس. في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ ذكيان بستاس جتيه. منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ نحزيت بزيت من يجب أن تزوروني يجب أن تزوروني ينمي أدرسة. هذا هو عنواني هذا هو عنواني شني بدون المرغة؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ ميبت داوراس؟ سب ميام ايون يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء جيس إلى اللقاء إلى اللقاء جيس رفيضا أراكم قريباً. أراكم جيس اللقاء قريبا إلى اللقاء قريباً.